قد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الامه من حقوق عامه تجاه الرسول قاطبه وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصه على امته صلى الله عليه وسلم وهي اولا الايمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقه ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ثاني إبقى مقتضى الإيمان برسالته وأنها ناسقة لجميع الرسالات تصديقه فيما أخبر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 او في بعض روايات الحديث المحجه البيضاء لو الطريق الواضحه طريق الواضحه يعني ايه ليلها ونهارها سواء ان تتسير في طريق مستقيمه واضحه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 منهم من يقدم الاباء ومنهم من يقدم الابناء ومنهم من يقدم الاموال ومنهم من يقدم التجاره ومنهم من يقدم المساكن والبلد اللي عايش فيها لا فمن خصائص صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه اقصد صلى الله عليه وسلم على امته وجوب محبته وفداه بالنفس والمال والولد صلى الله عليه وسلم وهذا الامر له اصل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 من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم التسليم تقول ايه السلام عليك يا نبي والصلاه تقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم او تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم الى اخر صيغ الصلاه المعروفه ورد بذلك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 فهي متاكده في حق نبينا صلى الله عليه واله وسلم ومن اعظم حقوقه على امته وهي واجبة عليهم يبقى الصلاة على النبي واجبة على الامه نص الايه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على خلاف بين المذاهب في متى تجب هذه الصلاه وفي اي الاوقات